كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزَّرًا ونحشر المجرمين يومئذ ذرطا اتَّقِ الَّذِي نَبَذْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ أُمَمًا وَاسْأَلُونَا عَنِ الْعِلْمِ Surah Al-Fatihah Jomئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما go mm -hmm. kao okay.